وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا لَهُمْ هُودًا قَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ أَن يعبُدُ اللهَّه فَإِذَاهُ فَيقان يَقْ تَصِمُون أَنْ يعبُدُ اللهَّ فَإِذاَاهُ فَرقَان يق تَصِمون قَالَ يَا قَوْمِ بِمَ تَتتَعجِلُونَ بِالتَهِأَتِ قَلَ الحَسَنَ قَا يَ قَون تعملون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن قالوا خير نارك وبمن معك قال طائركم عند الله قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون بل أنتم أَمْ إِنْ تَفْتَنُوا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رِجَالٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رِجَالٍ يُفْسِدُونَ فِي وَلَا يُصْلِحُونَ قالوا تقاتموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه قالوا تقاتموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ثَُّ لَنَقُولًاَّ لِوَالّهِ مَا شَهِدنَا مَ لِكَ أَهلج وَإِن لَ صَادِقُ ثمَُّ دَنَقُولًا لِوَلّهِ مَا شَهِدناَ مَ لِكَأَهِ وَإِن لَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا لَنَنًا وَهُمْ لَا أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فانظر كيف كان عاقبة مثلهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إِذَا يُوقِيتُهُمْ قَامَةً بِمَا ضَلّوا إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَن جَيْنَ الَّذِينَ آلون وَكَانُوا يَسْتَقُونَ وَإِن جَرَيْنَا لَنَجِيَنَّ آمَنُوا وَكَانُوا يَسْتَقُونَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ سَائِحَةٌ وَأَنْتُمْ تُضْطَرُونَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَنْتَهُونَ مِنْ بل انتم قرن تجهلون بل انتم